وَحَرَّمَ مَا عَلَيْهِ مِن دَارِعٍ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ ذُلْكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُرُونَ فَقَالَتْ هَلْ ذُلْكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُرُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى لي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واشتوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحصنين ودقل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 قَالَ رَبَّنَّ إِنَّهُ وَالْعَفُوُّ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَقْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِلَى الَّذِي اسْتَعْصَمَ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 تكون جبتارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين فَخَرَجَ مِنْهَا قَائِفَيَةً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتْ لِقَاءَ أَمَدٍ لَّقِيَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يقبل وَأَبُونَا وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فَجَاءَ أَثْهُقُهُ مَا تَمْشِي عَلَى الِاسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَفَّ عَلَيْهِمْ قَفَصًا قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال: "تحداهما يا أمة الشاجر إن خير من اشتجر كان قوي لمين" قال: "يا أريد أن أنكح إحدى بنتيها تأتين على أنتجرني فما لي حجاج" فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عروان علمي